عبده المصطفى ونبيه المجتبى فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الجمع الكثير أيها الإخوة الأفاضل، معاشر الأخوات، فإني أحييكم بتحية الإسلام، تحية الملائكة للمؤمنين، وتحية المؤمن بعضهم بعضا، وتحية عباد الله لأوليائه، وتحية المؤمن يوم الخن الجنة فيلقون ربهم عز وجل فيها، تحيتهم يوم يلقونه السلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أيها الجمع الكريم يقول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا هذه الآية العظيمة في سورة سميت بسورة الجن نزلت لأن الرجل كان في الجاهلية الأعرابي إذا خرج يريد سفرا ثم أدركه المبيت في مكان قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه يعوذ بسيد الجن وبكبيرهم وعظيمهم من شر سفهاء الجن ألا يؤذوه أو يخوفوه فهل اعاده هذا السيد الجواب لا وانما زادته الجن رهقا اي خوفا وفزعا ومرضا لما لانه علق قلبه بغير الله عياذا والتجاء فاستعاذ بغير الله فكانت النتيجه انه لم يعذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث خوله بنت ثعلبه رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء في منزله ذلك حتى يرحل عنه لماذا؟ لأنه استعاذ و ولأنه استعاذ بعظيم وعلق قلبه بالله أن يمنعه وأن يحفظه وأن يصونه وأن يحرزه فكان الله جل وعلا عند ظن واعتقاد عبده المؤمن يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء من ظن أن الله يحفظه فإن الله حافظه من ظن أن الله يرحمه فإن الله راحمه من ظن أن الله يحوطه وينصره فإن الله حائطه وناصره ومن ظن بالله الظن السيء أن الله يخذله فإن الله عند ظن عبده به فليظن به عبده ما شاء مثال آخر يا أيها الاخوه يتعلق أيضاً بصلاح العقيدة وذلك في أمر جليل يتعلق بالناس أجمعين في الصحيحين عن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه قال رأى النبي, صلى الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وقد ربط في عضده خيطا من صفر والصفر نوع من أنواع المعادن أردأ من النحاس وأرفع من الحديد جعل في عضده والعضد ما بين الكتف إلى المرفق خيطاً من صفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا فلان قال من الواهنة يا رسول الله ربطتها تدفع عني الوهن والواهنة مرض يصيب الأعصاب وقيل إن الوهن هو المرض النفسي الذي هو الكسل والخمول التام فانا ربطت هذا الخيط من الواهنه فقال صلى الله عليه وسلم انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا اي مرضا على مرضك لما لان قلبه تعلق بمن بهذا الخيط ولم يتعلق بالله جل وعلا طلبا للشفاء انزعها فانها لا تزيدك إلا وهنا ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا من الذي لا يفلح أبدا يا أيها الفضله إنه المشرك إنه الكافر إنه الذي تقرب إلى غير الله ولهذا قال الله جل وعلا ولا يفلح الساحر وحيث أتى ويقول في حق المشركين متوعدا الأنبياء والمرسلين وحاشاهم أن يشركوا بالله عز وجل في آخر سورة الزمر ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن لا ليحبطن عملك ويتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد أي وحده سبحانه بالعبادة وكن من الشاكرين ربط النبي عليه الصلاة والسلام قلب هذا الرجل بالله عز وجل ولم يربطه بماذا؟ بخيوط أو حلقات أو خرزات أو غيرها من المعلقات تعلق على الأبدان أو على السيارات أو على البيوت أو على المكاتب لأن من تعلق بالأرض أخذ إلى الأرض ومن تعلق بمن على العرش استوى كان قلبه معلق بالسماء برب الأرض والسماء علقه بالله وهذا شأن الموحدين المؤمنين ألم يقل خير الرحمن عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام في حق ربه جل وعلا وإذا مرضت فهو يشفيني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم, يوم الدين فالشافي هو الله والمعافي هو الله والمعبود المقصود بقلوبنا هو ربنا جل وعلا لا غيره وهذا من أثر العقيدة على الإنسان وعلى غيره نموذج ثالث ذكره عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين والناس يسمعونه وفيهم العربي والعالم والبدوي والجاهل قال صلى الله عليه وسلم يضحك الله جل وعلا إلى رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة فقال رجل يا رسول الله هذا المقتول قتل شهيدا فما بال القاتل قال المقتول قتل وهو على ايمانه والقاتل كان مشركا كافرا فقتل المؤمن فاستشهد المؤمن ثم امن هذا القاتل فدخل فمات فدخل الجنه وقال صلى الله عليه وسلم يضحك الله وفي روايه يعجب الله الى عباده ازلينا قنيطين وقرب غيره اي تغيير حالهم من حال الى حال كانوا في جدب وتحويلهم الى رغد بعد قليل كانوا في ذله ونصرهم بعد قليل الى قرب غيره فسمعه اعرابي بدوي فقال يا رسول الله او يضحك ربنا قال صلى الله عليه وسلم نعم يضحك ربنا فقال الأعرابي بفطرته التي لم, يغد لم يغيرها كدر في تعطيل ولا كدر في تشبيه ولا سوء في اعتقاد ولا نفي عن الله جل وعلا الكمالات في أسمائه وصفاته وإنما أجاب بفطرته قال الأعرابي إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا لن نعدم من رب يضحك خير أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يسترنا نموذج رابع يا أيها الفضل وهذا حديث في الصحيحين اتفق على إخراجه أكثر مدونات الإسلام وصحاحه وهو حديث أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه حتى يطلع الفجر قال ها من الصادق المصدوق المصدق صلى الله عليه وسلم فأثر ذلك في الناس وفي المؤمنين الصدق الخلص فأحيوا آخر ليلهم دعاءا لله وسؤالا واستغفارا وعبودية لو أن ملكا من ملوك الدنيا أو رئيسا من رؤسائها أو وزيرا أو مسؤولا قال من يأتي إلى باب بيتي أو قصري أو مكتبي قبل الفجر بساعة أعطيه وظيفه أو مالا أو جاها لو وجدت الناس إلى بابه ماذا زرافات ووحدانا بل ربما سهروا ليلهم ولم يناموا لماذا؟ لينالوا هذا الطمع وهذا الشيء الزائل الزائف من أمر الدنيا كيف وربنا جل وعلا ينادي يناديكم وهو ينزل تحنناً وتلطفاً وتكرماً وإحساناً إلى أولياءه أين ينزل؟ إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه نزول المخلوقين بحال لأنه الذي قال في أول الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ينزل سبحانه وتعالى فيتعرض لعباده ويعرض عليهم نفحاته ورحماته هل من داعٍ فاستجيب له هل من سائل أي سؤال فأعطيه هل من مستغفر فاغفر له هل صاحب حاجة فأقضيها له متى في الثلث الأخير من الليل إلى أن يطلع الفجر فكم شمر إلى هذا مشمر وكم تقاعس إلى هذا الأمر متقاعس خاسر وأيهما أكثر والله الصف الثاني أكثر المتقاعسون المتخاذلون المتكاسلون الذين لم تؤثر العقيدة الصحيحة فيهم هذا الأثر ولعل كثيرا منا كذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله من ذلك إن العقيدة الصحيحة يا أيها الاخوه هي ما عقده الإنسان في قلبه اعتقاداً وتوثيقاً وهو الإيمان الإيمان له أثر على النفوس أثر على القلوب وعلى الأفعال والأقوال اثر على الأفراد في أنفسهم وفي المجتمعات ولعل قائلا أن يقول ما هو الإيمان إن الإيمان ما بينه الله جل وعلا في كلامه القرآن بيانا شافيا عظيما مخلصا واضحا أشد بياضا ووضوحا من هذه البيضاء على رؤوسكم لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أنسب لنا ربك ابن من هو لأنهم أهل نسب وحسب يتفاخرون في أحسابهم وأنسابهم وشرفهم ويريدون أن يتطاولوا بهذا فأنزل الله جل وعلا في القرآن نسبه ما نسب الله في القرآن؟ سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله أحد أي أن الله واحد في ذاته واحد في أسمائه وصفاته واحد في, في عبوديته الله الصمد والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات في حوائجها وفي رغباتها وفي قلوبها والصمد ايضا هو السيد الكامل في سيادته وسؤدده لا ينتقص شيء من ملكه وسيادته والسيد أيضا الذي لا جوف له لأن الله ليس بحاجة للطعام ولا للشراب لأنه القائل وهو الذي يطعم ولا يطعم لم يلد كما زعمته النصارى في عيسى وزعمته اليهود في عزير عليهما السلام وكما زعمه العرب في الملائكة أنهن بنات الله لم يلد ولم يولد مع أنه لم يقل أحد إن الله ولد من أبوين لكن لما نفى التولد نفى الولادة لماذا؟ لأنه أحد فرد صمد ولم يكن له كفوا أحد لا أحد يكافيه ولا أحد يساميه ولا أحد يماثله لا في أسماءه ولا في صفاته ولا في عبادته فلهذا توجهت إليه الخلص من عباده وأولياءه من الملائكة من الأنبياء والمرسلين من الموحدين المخلصين الذين ليس لإبليس عليهم سلطان وهو القائل كما قال الله جل وعلا عنه كالله لأغينهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين استخلصهم الله جل وعلا لتوحيده والإيمان به ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من قرأ قل هو الله أحد كان كمن قرأ ثلث القرآن أرسل عليه الصلاة والسلام رجلا في سرية أميرا عليهم وكان يصلي بهم فلا يصلي بصلاة ويقرأ عليهم إلا ويقرأ بعدها بقل هو الله أحد فلما رجعوا إلى المدينة اخبر أولئك النبي صلى الله عليه وسلم بفعل هذا الرجل قال صلى الله عليه وسلم سلوه لما يعمل ذلك فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها ما هي قل هو الله احد فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه لماذا لأنه أحب صفته هذا هو أثر الإيمان وهذا القرآن قد أبان عن الإيمان والاعتقاد في كلام الله القرآن ثمت سوره يا أيها الاخوه تعدل في القرآن ربع القرآن أي سورة هي؟ قل يا أيها الكافرون هذه السورة جاء في فضلها أنها تعدل ربع القرآن لماذا؟ لأنها أساس في توحيد. توحيد الله بالعباده لا يعبد إلا الله وسبب نزولها أن المشركين قالوا يا محمد لما عظم أمره عليه الصلاة والسلام وكثر أتباعه قالوا يا محمد تعال نحن وإياك إلى حل وسط، تعبد إله آلهتنا يوما ونعبد الهك يوما سلوب ماذا؟ سلوب التنازل المفاوضة والمساومة على أمري الإيمان والعقيدة وما أكثر يا احبتي ما أكثر المساومين والمجاملين والمزايدين على دينهم وعلى عقيدتهم في هذا الزمن والشأن كل الشأن من ضعف الإيمان في قلوبهم وضعف العقيدة في آثارها عليهم قالوا يا محمد لا نحاربك ولا تكذبنا ولا نكذبك أعبد إلهنا يوما اعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما هل يقبل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المنهج بهذه المزايدة والمجاملة أبدا فأنزل الله جل وعلا عليه قوله بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد وكررها الله جل وعلا في كل آية مرتين إلى أن ختمها بقوله لكم دينكم ولي دين لكم اعتقادكم ولي اعتقادي لكم منهاجكم ولي منهاجي لكم ايمانكم ولي ايماني ولهذا ابان الله في القرآن عن امر العقيدة إبانة عظيمة وكان القرآن كله في احكامه وتشريعاته بل وفي قصصه واخباره مركز على امر هذه العقيدة على امر الايمان ولما دعا رجل متوسلا الى الله جل وعلا بالايمان ماذا قال قال في دعائه اللهم اني اشهد بانك انت الله لا اله الا انت اللهم اني اشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يحلف عليه الصلاه والسلام وهو الصادق البار ولو لم, ولو لم يحلف قال والله والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به أجب ما هو اسم الله الاعظم ان تتوسل اليه سبحانه وتعالى توسلا باستحقاقه الناشئ عن اعتقادك لست فيها كاذب ولا مجامل ولا نذل مداهن تبتغي مرادك ثم تذهب ولما سمع الآخر يقول اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم قال عليه الصلاة والسلام دع الله باسمه الأعظم واسم الله الأعظم جاء في هذا وهذا وجاء أنه الحي القيوم وجاء أنه الله وكلها معاني صحيحة إذا قامت في اعتقاد الإنسان الصادق بشهادته لله بهذه الشهادة الحقة التي شهد الله بها نفسه وأشهد عليها ملائكته وأشهد عليها ايضا الكمل والخلص من عباده كما تقرؤون في أول سورة آل عمران يقول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ومن واولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم بدأ بالشهادة في أول الآية وختم بالشهادة في آخر الآية ولا إله إلا الله التي هي أساس ومحور الاعتقاد الصحيح ليست مجرد كلمة يقولها الإنسان بلسانه لكنها كلمة لا بد من قولها باللسان ولا بد أن يعتقدها القلب والجنان وأن يظهر أثرها على الأعمال والأركان هذه العقيدة وهذا أثرها على النفوس والعقيدة هي الإيمان بالله التي أبانها نبيكم صلى الله عليه وسلم في أحاديثه ومن جملة أحاديثه حديث جبريل المشهور الذي رواه مسلم بطوله وروى البخاري بعضه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه أي كأشد ما يكون حاجة ولحفا وإلحاحا في طلب مراده ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد ان لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيله فقال السائل صدقت قال عمر وقالها غير عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله إيش ويصدقه لأن السائل يفترض فيه أنه لا يعلم ولا يدري فلما صدقه على سؤاله لفت ذلك انتباههم ثم قال يا محمد أخبرني عن الإيمان والإيمان هو أمر العقيدة المكنون في الصدر والقلب قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى قال صدقت فارتقى عندئذ مرتبة أعلى قال فأخبرني عن الإحسان والإحسان هو أثر الإسلام والإيمان جميعا لمن قام الإسلام والإيمان قياما حقيقيا في قلبه وصدره قال أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه كيف تعبد الله؟ تصلي لله تذبح لله تنذر لله تستغيث بالله تستعين بالله تخاف وتخشى من من الله تطمع وترجو من الله إلى غير ذلك من مسائل الإيمان ومسائل العبادة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تصل إلى هذه الرتبة العليا فثمت رتبة أقل منها فإن لم تكن تراه أي لم تصل إلى هذا الاعتقاد في قلبك فاعبده كأنه هو يراك كيف تكون عبادة العبد إذا عبد الله بهاتين الرتبتين أكمل ما تكون وأحسن ما تكون وهذا مقام الإحسان الذي هو أعلى مراتب الدين ثم قال صدقت فأخبرني عن الساعة والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه عرف السائل فقال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من من السائل أنا وإياك في الساعة لا علم لنا. السائل من هو جبريل وهو سيد الملائكة عليهم الصلاة والسلام والمسؤول من هو سيدكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأنبياء الله وسلم سيد الملائكة يسأل سيد العالمين أخبرني عن الساعة قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أي لا أدري أنا ولا تدري أنت أين هذا من قوم يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد أو يعلم المغيبات أو يعتقد في غير رسول الله من الصالحين والأولياء والائمه والسادات أنهم يعلمون المغيبات بل كيف في أقوام اعتقدوا وقالوا شعرا وفينا رسول الله يعلم ما في غدي فأنكره النبي عليه الصلاة والسلام وكذب ذلك وقال لا يعلم ما في غد إلا الله لأنه أكمل الموحدين فاعترف بتقصيره وضعفه وعجزه عند علم رب العالمين ثم نأتي في الموالد وفي القصائد والمدائح ويقول صاحب البردة يا أكرم الخلق ما لي من ألود به سواك عند حلول الحادث العمم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يليق هذا بالله؟ أن هذا برسول الله؟ حاشا وكلا وحاشى رسول الله أن يكون كذلك وسبحان ربي عما قاله الظالمون وأمثالهم وتعالى عن قولهم علو عظيم إن من الناس من يعتقد في زماننا أن السيد الفلاني صاحب المقام والضريح صاحب المقام والضريح الفلاني أنه يعلم الغيب وأن فلانا قطب العالم أو أحد الاقطاب الاربعه يعلم ما يكون في غد بل اعتقدوه في السحرة والكهنة والمنجمين والعرافين أنهم يعلمون غيبا وهذا من أثر العقيدة الفاسدة التي أورثتهم في قلوبهم خوفا من أولئك ورهبة منهم ودفعا لأموالهم إليهم ليحذروا شرهم وسوءهم ونكرتهم وهذا هو إعطاء الدنية في الدين واضمحلال الإيمان من القلوب وأثره على النفوس ولهذا ثبت في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأن مما أنزل عليه أنه لا يعلم الغيب إلا الله ألم يقل ربي جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو قال صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله وأشار إلى ما في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة عدوا معي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله إن الله عليم فلا أحد يعلم علم الله خبير وهو الذي خبر خلقه وما في قلوبهم وما في أعمالهم وكل شيء فأين إذن من أثر ذلك على أقوام علقوا قلوبهم بالسيد الفلاني أو الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني فتعلقت قلوبهم أنه ينفعهم أو يضرهم أو يعلم ما في غدهم أو يذهبون إليه زرافات ووحدان ويدفعون إليه أموالهم ليخبرهم عن المغيبات والمسروقات والأعمال التي عملت لهم من سحر وصرف وعطف وما إلى ذلك هذا هو أثر العقيدة في النفوس وأثرها على الفرد وعلى المجتمعات إذا ضعفت العقيدة وضعف الإيمان علت هذه الشرور والخبائث فتعلقت القلوب بها وعندئذ فسدت عليهم دنياهم بفساد عقائدهم وقلوبهم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن آخر الزمان وأن الفتن فيه تتتابع تتابع قطع الليل المظلم فتن ما أثرها ما جراؤها إضعاف أمر العقيدة وأمر الدين إضعاف المخافة والخشة من رب العالمين إضعاف رجاء الله جل وعلا برجاء المخلوقين ايا كانوا امراء او مدراء او وزراء او مسؤولين يقول صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم يمسي فيها الرجل مؤمنا وفي روايه مسلما ثم يصبح كافرا ما بين ليله وصبحها كفر ويصبح فيها الرجل مؤمنا في الوئة مسلما ثم يمسي كافرا ما بين يوم وليلته يكفر لماذا؟ قال يبيع دينه بعرض من الدنيا خف الإيمان وضعف الإيمان والتوحيد في قلبه حتى أصبح كالسلعة يبيعها ويشتريها وهذا وقع ويقع ولا حول ولا قوة إلا بالله من شر الأيام وهي حبلى كفانا الله واياكم شر ما تضع حبلى بماذا بالفتن حبلى بالمنغصات بالمنقصات من دين الله عز وجل اليس يا ايها الاخوه ذلك الذي اصيب بالبلاء او اصيب البلاء اصاب البلاء حبيبه او قريبه من مرض او سحر او عين او تلبس جان ثم ذهب الى فلان الكاهن أو الساحر وأعطاه مبلغا ماليا على أن يشفي مرضه أو مرض حبيبه أليس باع دينه باع دينه وانزع زعم أنه يشفي مريضة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نأتي إلى مقام الأموال ونحن في ايام ازمه ماليه عظيمه هزت العالم بارجائه من شرقه الى غربه كم واحد باع دينه لاجل المال استساغ الكسب المحرم تعامل بالربا باع واشترى بالديون لاجل المال يستكثر منه دخل في مساهمات محرمه لاجل المال إن هذا ممن قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يبيع دينه بعرض اي بشيء زائل قليل من الدنيا وفي صحيح البخاري من حديث ابي رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ياتينا على الناس زمان لا يدري الرجل اصاب المال من حله او من حرمته لم يبالي هل المال اصابه من حله أو من حرمته رأ الناس مدردبين راى الناس في طريق دردب معهم مع الخيل يا شقراء أهمه أن يفعل ما فعل غيره فإذا سألته أو سألك قال يا أخي كل الناس يفعلون ذلك وهل فعل الناس يبرر هذا الفعل؟ لو أن الناس كلهم شربوا الدخان أو تعاطوا المسكر هل يكون الدخان والمسكر حلالا؟ بتعاطي الناس له؟ أبداً كذلك المكاسب والمرابح إن لم تكن في حلها وإلا فهي شؤم على صاحبها سيجد الجزاء عليه في الآخرة وهذه عاجل العقوبه الآن في محق الله الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم وكل ذلك من أثر الإيمان والعقيدة في القلب لمن خاف الله وخاف عقابه ورجى الله وابتغى ثوابه ولم ينظر إلى ما عليه فلان أو علان. من أثر العقيدة هي أيها الاخوه وأنا لا أريد الإطالة ولكن الموضوع موضوع كبير وجليل ولا بد من تكراره مرة بعد مرة لأنه يجري ما أصاب قلوبنا من الصدأ أي صدأ؟ صدأ الغفلة صدأ الإعراض صدأ الإنهماك على الدنيا صدأ كأنه ليس بعد الدنيا موت والموت عقيدة لا يشك فيها أحد على أي ملة كان كان يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي أو هندوسي او وثني على أي ملة كان فإنه لا يشك في الموت هل رأيتم أحدا يشك في الموت؟ أبدا والله وإذا كان الواقع كذلك ما بالنا ما بالنا نغفل عن الموت بطول الآمال إن العاقل من يحسن قلبه بالله إيمانا وبأسمائه وصفاته إثباتا وعملا واعتقادا فلا يعبد إلا الله ولا يعظم في قلبه إلا إيمان بالله عز وجل إن هذا الأمر هو الذي أثر على المجتمعات فرب النبي صلى الله عليه وسلم عليه قوما ساد الدنيا علما وعملا وسياسة وفتحا حتى اورثوا مجتمعا لم يكن مثله ولن يكون مثله بماذا؟ بأثر هذا الإيمان والعقيدة الصحيحة على القلوب والنفوس كانوا رهبانا بالليل تبتل لحاهم من بكائهم خوفا وخشيه وطمعا بثواب الله جل وعلا وخوفاً من عقابه وفي النهار أسود لا يقف أمامهم ولا أعتى القوة اطاحوا بأعظم دولتين في زمنهم لما؟ لأنهم ربوا على عقيدة وإيمان صحيحين أثر على أعمالهم وأثر على مجتمعاتهم مع أنهم كانوا قبل ذلك في جاهلية جهلاء بلغت الحضيض الداني في دركات الحضيض وخذوا على هذا أمثلة ثلاث ذكرت لكم حال الاعرابي إذا نزل الوادي في ليله. بمن يستعيذ بمن تحت الأرض ويغفل عمن هو على الأرشي استوى سبحانه وتعالى أمثلة ثلاث تدلكم على ما بلغه العرب في الجاهلية من دركات الشقاء ومنازل الوثنيه التي أطط بهم إلى الفناء كان الرجل يسافر ثم ينزل قد تعب وكل من سفره ليستريح وليطبخ عشاءه فيتخذ أربعة احجار أما ثلاثة فيجعلها ماذا؟ أثافية لقدره مراكبة لقدره يطبخ عليها عشاءه وأما الرابع فينصبه يعبده إلى أن ينتقل من ذلك المكان دركات في الجاهلية نموذج ثاني في من يتخذ إلهه من تمر فيعبطه عبيطا عجوة فيصوره على هيئة صنم فيعبد هذا الصنم الذي هو من أين من عجو التمر من لبه فإذا جاع ودقه الجوع وشيسوي ياكل الهه ياكل ربه اي دركه واي عقيده واي شان بلغ به هذا في سفالته وثالث يتخذ الها من اين من حجر ينحته وينحتون لهم الاصنام واول من غير الحنيفيه في هذه الجزيره من هو عمر ابن لحي الخزاعي سيد مكة لما كانت خزاعة هم السادة في مكة جاءه الشيطان فأيقظ في قلبه الكبر وكان يحب العجب والتيه والمدح فجاءه الشيطان فقال إيه عمرا إيه جده تجد أصناما معدة فادع إليها تجب تسد بين العرب وهذا هو غاية أن يكون من سيد العرب فهو الذي أتى بهذه الأصنام ونشرها بين الناس وجعلها على الكعبة وفي الحرم وهو الذي أول من سيب السوائب قال النبي صلى الله عليه وسلم ولقد رأيت عمرو بن لوحين الخزاعي يجر قصبه في النار ما قصبه أمعاؤه انه اول من غير الحنيفيه في الجزيره وسيب السوائد اتخذوا الهه فنحتوها من احجار فجاء ذلك الرجل واذا الثعلب على الهه على راسه يبول يبول عليه ثعلب الثعلب يخاف الا ليس ولا ما يخاف يخاف فهذا اله لم يستطع ان يدفع عنه نجاسته ثعلب فقال رب يبول الثعلبان على رأسه لقد خاب من بالت عليه الثعالب خاب وخسر ذلك الذي بالت الثعالب على رأسه وعمر بن الجموح واخوه معاذ كان لهم شأن مع ابيهم له صنم فنصحاه وامراه بالتوحيد فابى لماذا لانه نشا على ما نشا عليه الجاهليون في جاهليتهم ونقل الإنسان عن مألوفه من أصعب الأمور فأصبحوا يأتون إلى إلهه فيلقونه في المزابل في أماكن القاذورات والكنف التي فيها خراء الناس فكلما بحث عنه وجده في هذه المزبلة فيأخذه ويغسله وينظفه ويطيبه رأى ذلك فعل ذلك مرا ثم قال رب لا يدفع عن نفسه البلاء كيف أعبده ليدفع عني الضر والبلاء ويجلب لي الخير ونموذج أخير يا أيها الإخوة يقصه علينا أبو عثمان النهدي من أبو عثمان النهدي؟ من يعرفه منكم؟ أبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل من المخضرمين أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام قالوا عاش 180 سنة 90 سنة منها في الجاهلية ومثلها في الإسلام يصف حالهم لما كانوا في جاهليتهم يقول أبو عثمان أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مبعوثه الذي يبلغ عنه توحيد الله ودين الله ونحن في رمل عالج اين رمل عالج؟ من يعرفها؟ رمال عظيمة في الجزيرة ما هي اخواني أخواني؟ من يعرفها؟ كثبان الرمال في الجزيرة في ثلاث بقاع الربع الخالي والآن أصبح ربعا غاليا ليس خاليا وفي الدهناء وفي النفوذ الكبير ورمل عالج هو الذي يسمى الآن بالنفوذ الكبير وليس فيه حجارة ولا حيود ولا حصى إنما هي كثبان بل بحار من الرمال حتى إن بعض الرمال ارتفاعها عن الأرض أربعمائة متر قال اتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في رمل عاته اظن اطلنا عليكم يا اخوان لكن ساختم لان هذه الامثله التي سقتها لكم تبين اثر العقيده الصحيح اثر الايمان على النفس اولا وعلى الناس ثانيا قال وكان يعمد احدنا من يقول ذلك ابو عثمان النهدي يعمد احدنا الى لقحته ناقته فيحلبها على الأرض الرمل لونه أحمر والحليب ما لونه أخضر أو أزرق ما أحد يشك أن الحليب لونه إيش؟ لونه إيش؟ زهري أو بنفسجي لونه أبيض فيعمد أحدنا إلى لقحته فيحلبها فينزل الحليب الأبيض على الرمل الأحمر فييبس ذلك المكان ويشهب يشهب لونه فلا يزال يعبده ما دام قاطلاً فيه يعبد هذه البقعة اليابسة لأن ما عندهم حجارة يحملونها معه وهذا مما بلغته العرب في جاهليتها من دركات الوثنية والشرك بالله ورجع الأمر وللأسف الشديد كما كان عليه العرب بل اشد من ذلك أليس كذلك يا اخواني أنا لا أريد أن أمثل بالبلاد والعباد واللبيب بالإشارة يفهموا ولو مثلنا لربما قذف الشيطان في قلب بعضنا هذا تحزب وهذه سياسة وهذا كذا وهذا كذا تأمل أنت يا من تسمع كلامي تأمل في بلدك وفي مجتمعك وأدر طرفك في بلاد المسلمين ترى واقع ما أقول لك حقا وصدقا بلغ المسلمون للأسف لما ضعف أمر الإيمان والتوحيد والإخلاص لله في قلوبهم وانصرفوا إلى عبادة وتعظيم غير الله دركات كدركات الجاهلية بل اردى أولئك في احجار أو في أشجار وهؤلاء في من تحت الأرض من مقبورين وقبور وقامة وأضرحة بل ابلغ من الجاهلية في الجاهلية كانوا يشركون متى؟ في السراء أو في الضراء؟ في السراء فقط في حال الرغد أما إذا أصابهم الكرب والضراء لم يعرفوا إلا ربا واحدا قال الله جل وعلا وإذا ركبوا في الفلك إيش دعوا الله مخلصين له الدين لأنه في البحر تتلاطم عليهم الأمواج يعرفون أنه لا يخلصهم للحسين ولا زينب ولا العباس ولا البرعي ولا الختمي ولا السماني ولا العيدروس ولا المرسي أبو العباس ولا فلانا ولا رسول الله وإنما لا يعرفون أنه يخلصهم من هذا الكرب ومن هذا الموج المتلاطم إلا ربهم جل وعلا وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ثم إذا نجاهم إلى البر إذاهم يشركون انظر إلى بعض اهل زماننا وهم كثيرون لا كثرهم ربي عز وجل اذا اصابه الكرب ماذا يقول يا حسين مدد يا عباس هب لي ولد يا عبد القادر ادركني يا برعي يا عبد الرحيم خلصني في حال الكرب وفي حال الشد وفي حال الرخاء اشد من ذلك ولهذا وقع مشرك زماننا في أنواع من التعلق بغير الله أشد مما وقع فيه الأوائل الأوائل في الكرب يعرفون الله وحده أهل زماننا في الكرب لا يعرف إلا سيده ومعظمه الذي عظمه في قلبه. هذه واحدة ثانياً هؤلاء في أهل زماننا ممن عظموا السادات تعظيم العبودية لو يستحلف في المحكمة أو في غيرها بالله انواعا وايمانا مغلظة لما بال أن يكذب بهذه الأيمان ليأخذ مال أخيه ويستولي على أرضه أو بقرته وهذا واقع ولو استحلف بسيده احلف بسيدك الذي تعظمه إن كان ممن يعظم الحسين والعباس استحلف بهما أو كان ممن يعظم عبد القادر ومحي الدين استحلف بهما أو كان ممن يعظم البدوي وعبد الرحيم استحلف بهما هل يحلف كاذباً؟ لا والذي برأ السماء وبراني لا يحلف كاذباً لما؟ لأنه قام في اعتقاده أنه لو حلف بهذا السيد الذي يعظمه كاذباً لناله هذا السيد بضرره في سره وفي قلبه لماذا؟ لأثر العقيدة الفاسدة على القلوب والنفوس فانتبهوا يا رعاكم الله احذروا وهذا الأمر أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تقوم الساعة حتى تعبد في من أمة الأوثان والمقامات والقبور والكهان والسحره كلها صور متنوعة لهذه الأوثان لا تقوم الساعة حتى تعبد في من أمة الأوثان وحتى يلحق في من امتي بالمشركين يعيشون معهم يسكنون معهم يريدون الرغد في عيشهم والاطمئنان والاموال والنتيجه فساد عقائدهم وذهاب ايمانهم وايمان اولادهم واحفادهم ويقول صلى الله عليه وسلم ان شر الناس عند الله مزجت يوم القيامه الذين تدركهم الساعه وهم احياء والذين من اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ما القاسم المشترك بين هذين الصنفين أخوان. ما العلاقه بين هذين الفئتين ان شر الناس عند الله مزه يوم القيامه الذين اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ولن يتدبركم الساعه وهم احياء القاسم المشترك ان كلا الصنفين قد عبدوا من غير الله فمن اتخذ قبور انبيائهم مساجد عظم النبي وعظم الولي فصرف له اعتقاده ورجاءه وخشيته والذين تدركم الساعة وهم أحياء فالساعة لا تقوم في الأرض من يقول الله الله وإنما تقوم الساعة على اهلها أهلها لأن الله يبعث في آخر الزمان ريحا طيبة فتأخذ المؤمنين تحت آباطهم فتميتهم ولا يبقى في الأرض مؤمن ولا موحد فالجامع بينهما هو الشرك والكفر بالله فاطنتم لهذا يا أيها الأخوة أدرقتم ذلك فاستمسكوا على إيمانكم وتوحيدكم وعقيدتكم وتعرفوا إلى الله بما تعرف الله به إليكم من أسمائه وصفاته وحقه الذي بينه لنا في القرآن وأبانه وجاهد عليه وصبر وصابر عليه نبيكم عليه الصلاة والسلام ثلاثا وعشرين سنة ومضى على ذلك صحابته وتابعوهم بإحسان ولم يزل على ذلك عصابة مؤمنة موحدة مخلصة تدعو إلى توحيد الله وتحذر مما يضاده واحذروا دعايات المغرضين بأن هؤلاء وهابيه متطرفون يكرهون الصالحين لا يحبون الاستغاثه بهم فانها دعايات لا تنطلي الا على السذج وعلى من لا عقل له أو لا دين له اللهم إننا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والارض يا منان يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم تلد ولم تولد نسالك اللهم الا لما اصلحت شاننا وشان المسلمين اللهم ردنا وضال المسلمين اليك ردا جميلا اللهم اصلح فساد قلوبنا اللهم اجعلنا ممن امن بك الايمان اللائق بك وممن صدق رسولك صلى الله عليه وسلم التصديق اللائق به عليه الصلاه والسلام اللهم اجعلنا من عبادك واوليائك المؤمنين ومن عبادك واوليائك المخلصين من المعتقين من النار اجمعين لنا ولكم ولوالدين ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين إنه جواد كريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وسلم تسليما كثيرا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته